فإنا ظالمون قال اخسأوا, فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا أغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عددا سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن نبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون هفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين